I'm so uh -oh. okiyai poro Guru gurune nku nku Aku Ono jamak pututan Esok-esok Eh Guru Ramadhan Kabar kucing kira kabar majan